فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليكيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليكيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر فاما اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّ الْسَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّ الْسَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّ الْسَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ فأمّ اليتيم فلا تقهر، وأمّ السائل فلا تنهر. فأمّ اليتيم فلا تقهر، وأمّ السائل فلا تنهر. فأمّ السائل فلا تنهر فأمّ اليتيم فلا تقهر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 وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرَ فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَر وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر وَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَر وَأَمَّ السَّائِلَ فَلَا تَنْهَر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 فأما اليتيم فلا تقهر، وأم السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر، وأم السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر.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 وَأَمَّ السَّائلَ فَلَا تَنْهَرُ فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّ السَّائلَ فَلَا تَنْهَرْ فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّ السَّائلَ فَلَا تَنْهَرْ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 أم السائل فلا تنهر، فأم اليتيم فلا تقهر، وأم السائل فلا تنهر، فأم اليتيم فلا تقهر، وأم السائل فلا فأمّ اليتيم فلا تقهر، وأمّ السائل فلا تنهر. فأمّ اليتيم فلا تقهر، وأمّ السائل فلا تنهر. فأمّ اليتيم فلا تقهر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فان اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر فان اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر فان اليتيم فلا تقهر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 وَأَمَّ الْسَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّ الْسَّائِلَ فَلَا تَنْهَرُ فَأَمَّ الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ فان اليتيم فلا تقهر و السائل فلا تنهر فان اليتيم فلا تقهر و السائل فلا تنهر فان اليتيم فلا تقهر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 فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما ال فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما ال